و س أ ت ن ا و ل في إ ش ا ر ا ت امتدادا ل أ ن ف ل و ن ز ا النفوس س أ ت ح د ث عن خلق هو ملازم للنفوس ا ل م ر ي ض ة والطبائع ا ل ع ل ي ل ة قادح في الرجوله ومذهب للمروءه لا يليق بالمكارم والكرام ولا يشبه الرجال وهو أ ض ر بهم وفي النساء منقصه وعلى جميع الناس مسبه خلق يرتبط بمكونات ش خ ص ي ة ا ل إ ن س ا ن فبعض الناس لئيم ولو حاول أ ن يكون كريما لما س ت ط ع ولظهر عليه التكلف والاصطناع بعضهم شخصيته ب ا ه ت ة لو حاول أ ن يكون هميما لخذله طبعه خلق الجميع يعرف قبحه وسوءه لكن البعض يتخلق به ل ل أ س ف الشديد ويتذرع بذرائع الزمان والظروف و ا ل أ ق د ا ر نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب س و ا ء إ ن ه خلق البخل والشح والفرق بين البخل والشح البخل أ ن تمنع ما عندك الناس و الشح أن ت من ع المصطلحات آ خ ر ي ن ن إ ي ا الخير للناس الشح ا ل ل من م ص التي يمكن أ ن نسميها بمصطلح دارجي يفهمه الناس الشحيح هو ا ل أ ن ا ن ي تسمع ب ا ل أ ن ا ن ي ة ربنا قال الذين يبخلون و ي أ م ر و ن الناس بالبخل والله ا ل آ ي ة ع ج ي ب ة الذين يبخلون ا ك يعني ده من قمة في من هذا ا قمة ل س ء أ ف ل ويامرون ن ة خ ط ر ة إلى أبعد ل الذين ح د د و ي أ الناس بالبخل ويكتمون ما آ ت ا ه م الله من فضله ى البخل بالمال وبالعلم فالبخل المنع من ماله والشح بمال وبكل خير من ي ر غ كما جاءت ا ل آ ي ة الذين يبخلون ذبخيل وهي امرنا ل ب خ ل ذ ش ه ي ل ومن يوقش حنفسه ف أ و ل ئ ك هم المفلحون لذلك الكفوي رحمه الله قال البخل المنع وشح ا ل ا ل ح ا ل ة ا ل ن ف س ي ة التي تدفعك للمنع و أ س و أ البخل البخل على النفس يعني ب ا ل د ا ر ج ة ازول ل ق ر ي ط ة حتى على الروح ورايكم شو على الروح و ح د ه كده في نوع من الناس ل ل د ر ج ة دي و أ ع ل ى الكرم أ ن تعطي مع ا ل ح ا ج ة وهذا إ ي ث ا ر و أ س و أ البخل أ ن تبخل على نفسك يقول تعالى ولايحسبن الذين يبخلون بما آ ت ا ه م الله من فضله هو خيرا لهم ب ل هو شر ل ه م س ي ط و ق و ن م ا ب خ ك و ن لك ا ي و م ا ل ق ي ا م ة ش و ف ا ل آ ي ة و ن لك ي ب ك ي ف و ل لك ان ي ر ا ن ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض ي ا و لك ان و ن لك ا م يكون لك ان يكون ل ن يكون ل ب ان ي ك ن لك ان يكون لك ان يكون لك ن ي ك و لك ان يكون لك ا و ن لك ان و ا لك ان و ا ل أ ان و ن لك و ن لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون ل ا ل ا ي ن ب غ ي أ ن ت ك ان تكون لك ان ت ك و ل ا م ولكن يقول لك ا ج يكون ل ذ ي ك ب خ ي و ن لديك م ن و ن لديك ا ل ي ك ن لديك ان يكون لديك ان يكون لديك ان يكون لديك ان ي ك لديك ان ي ك ن لديك ان يكون لديك ان يكون ل د ي ن ي و ن ل د ي ن يكون لديك ان يكون لديك ان يكون لديك ان و ن لديك ان يكون ل د ي ا ل يكون ل د ي ان يكون لديك ان يكون ا يكون لديك ان لديك ان ي ن لديك ان يكون لديك ان ي و م ا ذ ا ع ل ي ه ان و ن لديك ن و ا ب ا ل ل ه و ا ل ي و م ا ل آ خ ر و أ ن ف ق و ا م م ان ز ق ه م ا ل ل ه و ك ان ا ل ل ه بهم ع ي ك و ل ي ك ان ي ك و ل د ي ا م و أ م ا م ن ب خ ل و ا س ت غ ن ى وكذب بالحسنى فسنيسره ل ل ع س ر ة اعوذ بالله ده البخل د ذا ل ل ب خ ده كعب ان يسالكموها فيعفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم اصلا البخل مرتبط بحاله نفسيه مرضيه كما اسلفت في المقدمه هي نفس مريضه وهو طبع عدي لا يليق به أ س ئ ل ه ام البنين بنت عبد العزيز ا بن مروان أ خ ت ع م ر بن عبد العزيز كانت عندها م ق و ل ة ج م ي ل ة و ل ط ي ف ة تقولها تقول لو كان البخل قميصا ما لبسته ولو كان طريقا ما سلكته اللهم لا لكن لو يكفي لبسته ولو ا طريقا ن سلكته يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاد منه ساعدا من البخل والجبن ومن غلبه دين وقهر الرجال وبالناسبة برضو والبخل أقول تستغربون ويمنع الواحد ويمنع الرسول الجبل بخل البخل بالنفس جبل بالمال بخل البخل البخل زبر حاجة ما البخل ده يدخل النار ويمنع الجنة ده شايفينه ده النار ويمنع الجنة الله قال النار الضعيف لكم يدخل يدخل أهل الذي لا له خمسة فذكر ده ده ده يعني ما عنده ش د ة الذين من فيكم تبعا دائما تابع الناس لا يتبعون أ ه ل ا ولا مالا وذكر البخل والكذب ة والشنذير الفحاج ش ن ذ ي ر ذا ل او اللفظ سيء ا ل ب خ ل ل و ا س ي ب يدخله النار أ ل النار خمسة البخيل منهم ذكر ولما ا ك ذ ب و ل خلق الله ج ن ة عدن خلق فيها م لا عين ا ل رات ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على ق ل ب بشر قال لها تكلمي قالت قد أ ف ل ح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم علاغوا معرضون والذين هم ا ل آ ي ه أ و ل ما خلق الجنه قالت, قالت الكلام ذا قال لها شنو وعزتي وجلالي لا يجاورني ف ي ك بخيل وعزتي وجلالي لا يجاورني ف ي ك بخيل ا ل ل هي البخيل و الله ش ا أ س ا ن رسول الله كان ب يقول شر ما في الرجل ش ح ه ا ل ع و جبن خ ا ل ع جبن خ ا ل ع ق ل ب ه يتخلع ب س ر ع ة و ش ح ه ا ل ع ب ي ج ن ه ل ع ب ي ج ي ب ا ل ب خ ل شنو هلع. ما ه ا ل ع يقول ما كفينه و يتنا ما عندنا الناس بالناس ما دام الوفاء بهم العسر واليسر أ و ق ا ت وساعات و أ ف ض ل الناس من بين الورى رجل تقضى على يده للناس غايات واذكر ف ض ي ل ة صنع الله إ ذ جعلت إ ل ي ك لا لك عند الناس حاجات لا تمسكن عن المعروف ما دمت تقدر ف ا ل أ ي ا م تارات قد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أ م و ا ت طيب صور البخل هل في البخل ولا ما في ه ص و ر البخلي ا ل م م ج ت ع ة يعني و ل ك ل ا م يقول لك ده ب ل ان ي ك أ و ل ص و ر ا ل ب خ ل قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ب خ ح ا ل ن السلام س من ب خ ب ا ل و ا ح د ي ج ي ي مرة ف ن ق س ل ا ا م ل ل ه م ان ي د ل و راكب ر ب ع ي يجي ي ما ش و ف و ن سلام ا ل ل ه م العربيه ي د خ ي ق و ل ل ي ا أ خ ي ك و ا ل سلام ع ل ي ك م ورحمة ا ل ل ه و ب ر ك ا ت ه فارجة ويقول لك ان يكون س ف ا ر ج م ع ك شنو ب د ف ع و ا غ ر ا م ة بيطبعك ولكن ي ة ي ا خ ي ز و ل س ل ا م اجزاء من اجل ان يكون هناك اجزاء من ذكرت ع ن د ه ولم يكون هناك م ا قال صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ا ك ا ج ز ي س من ع اجل ان يكون هناك اجزاء من ا ل ل ه ع ل ي ه و ن هناك ا ج ي ا ء من اجل ان ي ا و ن هناك اجزاء من اجل ان يكون هناك ا ج ي ا ء من اجل أ ت ى رجل ل ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم وقال إ ن لفلان في حائطي عذقا يعني عند ه ص ب ي ط ة نازل في ا ل ج ن ا ن ه تحت ه وقد آ ذ ا ن ي وشق علي مكان عذقه ف أ ر س ل ل نفسه لصاحب ا ل ن خ ل ة فقال له عذقك الذي في حائط فلان هبه لي ا د ب ل ه قال لا قال فبعني طيب اشتري منك فبعنيه بعفخ في ا ل ج ن ة قال لا قال ما ر أ ي ت أ ب خ ل منك إ ل ا الذي ي ب خ ل بالسلام فذا البخل ب ا ل أ خ ل ا ق ولنا الكلام لا ت د ر عليه كلام كويس ا ب ن ا تقول ه بخجل ش بخيل ل د ر ج ة دي البخل على أ ه ل البيت وذا يسمى عندنا ج ل د ة تعرفوا ج ل د ة يعني تجريد سليم نمرة زول مجرد خمسة البخل في المواقف والمناسبات الناس بيعملوا شيرين بيعاونوا بعض ما يدخل يده في جيبو نهائي ولا يطلع البخل على الضيف هذا وحده الناس لا أن يأكل وحده أبدا لا نجاب لا البخل على الضيف من أسوأ أنواع البخل نمرة أن أن من برعو ستة يستطيع أسوأ بعض على يأكل يأكل يوجد يوجد يأخي قوم إ ذ البخل نبح ا ك ل ضيفهم قالوا لأمه مبولي قالوا النار ا على ل شو ب ديل تجود بمقداره خشية ولن تبول لهم أن تجود به ولن تبول لهم إلا البخل أن به في إ ن ف ا ق المال في عمل الخير عموما السلام الأصمعي عنده حكاية يحكيها أعرابي عنده عن قال ا ل أ ص م ع ي سمعت اعرابيا صغرت نكلم عنه فلان قال عيني واحد صغر في لعظم الدنيا في عينه وصفه بخيل قال إ ذ ا ر أ ى سائلا ك أ ن م ا ر أ ى ملك الموت مدحت إ م ر ا ه عند النبي صلى الله عليه وسلم قيل أ ن ص و ا م ة و ق و ا م ة إ ل ا أ ن فيها بخلا قال فما خيرها إ ذ ا توجهت الفلان كويسه ولك واسعت الحسن البخيل ما, ما حبابه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ويعطي ويقول لا تجدونني بخيل ا ولا كذوبا ولا جبانا كما رواه البخاري أ ي ه ا ا ل ا ح ب ة أ ك و ن بذلك قد وصلت معكم إ ل ى ن ه ا ي ة حلقات أ ن ف ل و ن ز ا ل ن ف و س و إ ل ى أ ن أ ل ت ق ي بكم في ح ل ق ة ج د ي د ة من ا ل أ ن ف ل و ن ز ا ت إشارات أترككم ودعايته وبركاته في في حفظ عليكم برنامج ورحمة الله والسلام الله